فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى, موسى فقطى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إنت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 أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قَالَ رَبَّنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافُو أَمْدِيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ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 فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ, فقال رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجرا ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابتي استاجر